بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا لأجرا غير ممنون وإن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 وَدُّوا لَوْ تَدْهَنُ فَيَدْهَنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ أَمَّا ذِمَّ شَاءَ بِنَمِيمٍ مَنَعَ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيّ 111. أن كان ذا مال وبنين 112. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين 113. تنسمه على الخرطوم 114. بلوناهم كما بلونا أصحابهم فَالْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَقَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ قَصْرًا بَتَنَادَوْنَ أن يصدوا على حربكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتقافتون، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرب قادرين، فلم 116. ما رأوها قالوا إنا لضالون 117. بل نحن محرومون 118. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 119. قالوا سبحان ربنا كنا ظالمين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 راغبون كذلك العذاب ولعذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 112. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم 113. أفنجعل المسلمين كالمجرمين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 119. خاشعة أبصارهم ترهكهم ذلة 110. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 111. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث 112. من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن ن كيديمتين أم تسألهم أيهم فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون 111. أصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروم 112. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليذلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين